فاذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا لِمَنِ عليه لمن اتقى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 فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فالله لا يحب الفساد فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ